سبع، استمع إلى العبارات وأعدها، ثم لون حروف الألف والتاء والجيم بالألوان التالية تفضلي يا جدتي، اجلسي تفضل يا جدي، اجلس